طيب وافاكم بالصلاه على محمد وآل محمد من الشيطان الرجيم حتى متى يا أجفاننا عبرها وإلى متى قد حل يا ابن بنت محمدٍ ما لم نطق في حملها الصبر اه يا انهضا فقد كادت شريعه احمد تمحى وتنشا شرعه اخرى آه آه طالحت جوابك سيدي ما تحظى بتلك الطلعة لا غرى تغضي وتترك ثار جدك مؤول أتت حرب له بجنودها أجزت سورا وعلي حرمت الفورات وإنهما <تصفيق> خَلَقَ الْفُرْيَانَ تَلُ أُمَّهِ مَنْ رَأَى فَغَدَا يَكِرُّ عَلَيَّ فَتَخَلُّ الكَرَّارُ مَهْمَا طَأَى أَلَا أُنكِرُ وَيَا حَتَّى إِذَا أَفْنَى الْجُمُوعَ وقل بيظ الماضي آيات وحطم السورة عبدت إلي يد القضاء فرمته فيه سهم أصاب حشاجة الزورة فهوى على وجه الصعيد مصافحاً إِنَّ إِيَّاكَ فِي خَدِّهِ خَدَّ الثَّرَاءِ آيَةٌ آيَةٌ آيَةٌ افديهما طرحا يا يا ام بعرص ذكر فلا والخيل منورضت السدر افديهما طرحا حم بعرص ذكر فلا والقوم لم يدعوا لهم تمرًا اراكم قريانا يا انا على حر الصفا ملقن ثلاث سلم اجد قبرا هي اي اي ملقن ثلاث سلم لما أصبح الحسين يوم عشورا صلى بأصحابه صلاة الصبح قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله تعالى قد آذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال فجعل زوير بن القين في الميبنة وحبيب بن بطاير في الميسرى وثبته وفس عليه السلام في القلب وأعطى رايته العظمى في أعند أخاه العباس وجعلوا البيوت في ظهورهم وأمر الحسين بحطب وقصب أن يجعل في خندق كانوا حفروه وأن تضرب به النار فلا يأتيهم العدو من ورائهم وعبأ عمر بن سعد أصحابه فجعل عمر بن الحجاج في الميمنة وشمر بن ذي الجوشن في الميسرة وعلى الخيالة عزرة بن قيس وعلى الرجالة شبث ابن ربعي وأعطى رايته ذويدا مولا ولما نظر الحسين إلى جمعهم كأنهم السيل المنحدر وفع يدي بالدعاء قائلا اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدام وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعد كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيل ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بكاوسك وشكوته إليك رغبة مني إليك عما من سواك ففروجته وكشفته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة وبنتها كل رغبة وأقبل القوم يجولون حول معسكر الحسين وينظرون إلى النار الذي تضرم في الخندق فنادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته يا حسين تعجلت بالنار في الدنيا قبل يوم القيامة وقال الحسين عليه السلام من هذا كأنه شمر بن ذي الجوشن فقالوا نعم فقال عليه السلام أنت أولى بها صليا فقال له مسلم بن عوسجتي بن رسول الله جعلت فداك ألا أرميه بساوه فمنعه الحسين وقال لا ترميه فإني أكره أن أبدأهم بقتال وجاء رجل من بني تميم يقال له عبد الله بن حوزم حتى وقف حيال الحسين فقال له أبشر يا حسين بالنار وقال عليه السلام بل أقدم على رب رحيم شفيع مطاع ثم قال من هذا قال ابن حوزم وقال عليه السلام حازه الله إلى النار فاضطربت فرسه في جدول فعلقت رجله بالركاب ووقع رأسه في الأرض ونفرت به الفرس وعج عجل الله بروحه إلى النار ثم دعا الحسين عليه السلام براحلته فركبها وتقدم نحو القوم ونادى بأعلى صوته يسمع جلهم أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي وحتى أعذر إليكم فإن أعطيتمون النصف كنتم بذلك أسعد وإن لم تعطون النصف من أنفسكم فأجمعوا رأيكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّا ثم قضوا إلي ولا تنظرون ثم حمد الله وأثنى عليه وذكره بما هو أهل وصلى على النبي وآله وعلى الملائكة والأنبياء ثم قال عليه السلام أيها الناس فانسبوني فانظروا من أنام ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبونا فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم؟ وابن وصيه وابن عمه واول المؤمنين المصدق لرسول الله بما جاء به من عند رب او اليس حمزه سيد الشوداء عمي او اليس جعفر الطيار في الجنه بجناحين عمي أَوَلَمْ يَبْلُغُكُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَخِيْ لِي وَلِأَخِيْهَا ذَا لِسَيِّدَا شَبَابِ أَنْلِ الْجَنَّةِ فَإِنْ صَدَّتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُ فَوَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبًا مُذْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهِ يَمْقُتُ عَلَيِّ أَلَّمْ وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم سلوا جابر بن عبد الله الأوصار وأبا سعيد الخدري وسهل بن ساعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله إليا ولأخي أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ثم قال عليه السلام فإن كنتم في شك من هذا أفتشكون أن ابن بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم ويحكم أتطلبونني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة فأخذوا لَا يكلبونه فنادى عليه السلام يا شبث بن ربعي يا حجار بن أبجر يا قيس بن الأشعث يا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار وخضروا الجلاب وإنما تقدم على جند لك مجندا فقال له قيس بن الأشعث ما ندري ما تقول ولكن انزل على حكم ببني عمك فإنهم لا يرونك إلا ما تحب فأبا الحسين ذلك فخرج زهير بن القوم خطيبا فيهم وكان شيخا صالحا فقيها ثم خرج بعد ذلك برير بن زهبرير بن خضير يخاطب القوم فلم يجمع ما لم يسمع لهم جوابا فتقدم الحسين مره اخرى وقال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعل لنا دار فناء الى ان قال تبا لكم ايتها الجماعه وترحا احينا استصرختمونا وادهينا فاسرخناكم موجفين وأكمل خطبتهم وإذا بالقوم يرشقون مخيم الحسين بن نبال وإذا بالحسين يقول لأصحابه يا أصحابي قوموا فإن هذه رسل القوم إليكم بينما هم كذلك وإذا بالحر يقول لأوليا عمر بن ساع أم قاتل أنت هذا الوجل قال إي والله قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي وإذا بالحر يفكر أنه يخير نفسه بين الجنة والنار فتوجه إلى معسكر الحسين قال يا ابن رسول الله جعلني الله فلصاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان والله الذي لا إله إلا هو ما ظلنت أن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبدا ولا يبلغون منك هذه المنزلة فهل لي من توبة فقال الحسين نعم يتوب الله عليك ويغفر لك مسمك قال أنا الحرو ابن يزيد الرياحي فقال أنت الحرو كما سمتك أمك أنت الحرو إن شاء الله في الدنيا والآخرة فدخلا مع معسكر الحسين وأقبل الأعدى يرشقون الخيام بالنبال والسهام فقام حبيب بن مضان وقال يا ابن رسول الله دعني أبارزهم فقال كلا فخرج من أصحاب الحسين من يقاتلهم ورجع فناد الحسين جزيت من أهل بيت خيرا ارجعوا فإن الله معكم هذا اليوم والله لقد فتحت أبواب السماء والجنان إليكم فكانت الحملة الأولى فحمل عمر بن الحجاج في ميمنة جيش عمر بن سعد نحو الفرات فاضطربوا ساعة وما ارتفعت الغبر إلا ومسلم بن عوسجة الأسدي صريع فمشى إلي الحسين عليه السلام فإذا به رمق فقال له رحمك الله يا مسلم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ودلى منه حبيب ابن مضاير فقال عز علي مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة فقال له مسلم قولا ضعيفا بشرك الله بخير وقال له حبيب لولا أني أعلم أني في أثرك لاحق بك من ساعتي لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك وقال له مسلم فاني اوصيك بهذا واشار الى الحسين فقاتل دونه حتى تبون موت قربت يا ابن ضائر منيتي انا ما وصيك بعيالي وبيتي ان كاني تك نيتي والله بالحسين وعياه على مصيتي وقال له حبيب لأنعملنك عينا ثم فاضت روحه الطائرة رضوان الله عليه وهجب شمر بن ذي الجوشن في أصحابه على خيام الحسين فحمل عليهم زهير بن القين في عشرة من أصحاب الحسين فكشفهم عن الخيم وقتل بعضهم وتفرق الباقون وخرج يزيد بن معقل من جيش بن سعد فقال يا برير بن خضير كيف ترى صنع الله بك قال صنع الله والله بي خيرا وصنع الله بك شروا قال كذبت وقبل لي أمما كنت كاذبا ثم تراجع القوم إلى الحسين فحمل شمر بن ذي الجوشني على أهل الميسر فثبتوا له فطاعنوه وأحيط بالحسين من كل جانب وكان أصحاب الحسين أطواد بصير وهدي وثبات يقتلون كل من يبرز إليهم فقال عمر بن الحجاج وكان على الميمن ويلكم يا حمقاء مهلا أتذرون متدرون من تقاتلون إنما تقاتلون فرسال المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز لهم منكم أحد إلا قتلوه على قتلهم والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم فقال ابن سعد صدقت الرأي ما رأيت فأرسل في العسكر يعزم عليهم أن يبارز رجل منكم فلو خرجتم وحدانا لأتوا عليكم مبارزا فأخذت الخيل تحمل وأصحاب الحسين يثبتون فأب ولم يكونوا يحملون على جانب من هذا الجيش إلا كشفوه فبث فبعث عمر بن سعد برمات فأقبلوا حتى إذا دلوا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنب فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم وصاروا رجالة كلهم وبقي القتال على أشده حتى انتصف النهار فكان إذا قتل الوجل والوجلان من أصحاب الحسين يبين ذلك فيهم لقلتهم ولا يبين القتل في جيش عمر بن سعد مع كثرة من يقتل منهم لكثرتهم وكان قد قتل من أمصار الإمام أكثر من أربعين واقتربا وقت زوال الشمس فقال أبو ثبامة الصائدي يا أبا عبد الله نفسي لك الفدى إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي قدنا وقتها فرفع الحسين رأسه ثم قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين دعم هذا أول وقت هاسلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي ففعلوا فقال الحسين بن تميم إنها لا تقبل فرد علي حبيب بن مظاهر زعمت الصلاة من آل الوسول لا تقبل وتقبل منك فحمل علي الحسين بن تميم فخرج إلي حبيب بن مضاير فضربا وجه فرسه بالسيب فشبا ووقع عنه وحمله أصحابه فاستنقذوه وكان حبيب من أصد من خواص أمير المؤمنين فبرز إليهم وأخذ يقاتل إلى أن وقع صريعا على رمضاء كربلا وبان الإنكسار على وجه الحسين وقال عند الله أحتسب نفسي وحمات أصحابي وصل الحسين صلاة الظهري فوصل إلى الحسين سهم فتقدم سعيد بن عبد الله الحنفي ووقاه بنفسه وما زال كذلك حتى سقط على رمضاء كربلا فقال أوفيت يا ابن رسول الله فقال نعم أنت أمامي في الجنة فقضى نحبه فوجد به ثلاثة عشر سنما سوى ما به ضرب السيوف وطعن الهماح فحمل أصحاب الحسين حملتهم الثانية وإذا بالحسين يقول يا كرام هذه الجنة فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينع الثمارها هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشمداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم فحاموا عن دين الله ودين نبيه وذبوا عن حرم رسول الله فأخذ أصحاب الحسين يتقدمون الواحدة والآخر فتقدما زهير بن القير واستاذن بالقتال ووضعا يده على منكب الحسين وهو أقدم فديت هاديا مهديا فاليوم تلقى جدك النبيا ثم برزا وهو يرتجز ويقول أنا زغير وأنا ابن القين أذودهم بالسيف عن حسين وانبرى يقاتل لم يرى مثله ولم يسمع بشبهه وكان يحمل على القوم ويقاتلهم حتى وقع صريغا على رمضاء كربلا ثم برز برير بن خضير إلى الميدان وهو يقول اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين اقتربوا مني يا قتل أولاد البدريين اقتربوا مني يا قتلة أولاد رسول رب العالمين فقاتلا حتى استجيدا بين يدي الحسين واشتد القتال والتحمى وكثر القتل والجراح في أصحاب الحسين عليه السلام ثم قال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزام يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يا قوم لا تقتلوا حسينا فسف يسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افتارا وتقدم بعد ذلك شوذب المولى شاكر فقال السلام عليك يا أبا عبد الله أستودعك الله وأسترعيك ثم قاتل حتى قتل وأخذ أصحاب الحسين يبرزون الواحدة والآخر حتى لم يبقى منهم أحدا ولما لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته عزموا على الحرب وملاقات الحتوف أقبل بعضهم يودع بعضا وأول من تقدم علي الأكبر بن الحسين وكان أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا فاستأذن أباه في القتال فأذن له ثم نظر إلي الحسين نظرة آئس منه وأرخى عليه السلام عينيه وبكى محترقا قلبه مضيرا حزنه إلى الله ورفع سبابتي نحو السماء وقال الله مجهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا فبرز علي الأكبر وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا بن الدعي فلم يزل يقاتل حتى ضج الناس من كثرة من قتل منهم ثم رجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرا فقال أبأ العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني فَأَنَا الْإِلَاء شُرْبَةَ مَاءٍ مِنْ سَبِيلٍ أَتَقَوَّى بِهَا عَلَى الْأَعْدَاءِ وَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا أَسْرَعَ الْحَاقُّ بِجَدِّكَ وَسَيَسْقِيكَ بِكَأْسٍ إِلَافٍ شُرْبَةً لَا تَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا فرجع علي الأكبر يقاتل حتى وقع صريعا على رمضاء كربلا ونادى يا أبتا هذا جدي رسول الله قد سقاني بكاسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا وهو يقول لك العجل فإن لك كأسا مدخورا فأقبل الحسين ورأى ولده مقطعا إربا إربا فبكى وانحنى عليه وهو يقول ولدي علي على الدنيا بعدك العفا دع دع عند الشافه مغمض العين دائم ما يسايا بحيم تر وبيل خد هي ابو يقول من المباربر اسالك يا نور العين يا يا, يا, يا, يا, يا من خمد أنفاز يا أبوي من عدل رأسك ورجلك ومن غمض عيونك واسفلين ثم طلب الحسين من فتيانه من بني هاشم أن يحملوا أخاهم فلم يكن له طاقة على حمله فنادى يا بني تقدموا وحملوا علي الأكبر يقول أرباب المقال ثم بعد ذلك برز أبناء عقيل بن أبي طالب وأبناء مسلم وأبناء جعفر بن عقيل وجعلوا يقاتلون قتال الأبطال ثم تقدم بعد ذلك القاسم بن الحسن يستأذن عمه للقتال وهو يقول عمي إني أريد أن أكون من يقاتل بين يدي فأخذا يقاتل وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا صبط الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتان بين اناس لا سوق صوب المزن اخذ يقاتل ما بل في الميدان ويصلح حتى انقطع شسع نعله فانحنى ليصلحه فوقع السيف على راسه وخر على صعيد كربلا فنادى يا عمام فأقبل الحسين وإذا به قائم على رأس الغلام والغلام يفحص برجليه والحسين يقول بعدا لقوم قتلوا ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك ثم قال يا عم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ولا ينفعك وهو ينادي ويقول وبكى على القاسم نادي يجاسم إيش بإيدي يريتي السيف قابلك حز وريدي هاني الكم تخلوني وحيدي وعلى خيامي يا عامي الخيل تفتر حمل الحسين جسد القاسم وكانت رجله تخطان الأرض حتى أقبل به إلى الفسطان ووضعه ما بين القتلى واللا جاء يوم تد ما بين اخوتك بتعدهم اوال وومات بس ما سمع النسوان صات جاءت ام تصيح حضان أخذت أصحاب أهل بيت الحسين الواحد بعد الآخر من يتقدمون للقتال بين يدي الحسين حتى تقدمت إخوة العباس وأخذوا يقاتلون بين يدي الحسين فلما استشهدوا إخوة العباس هو رآهم صرعا على وجه الصعيد لم يستطع صبرا فجاء العباس إلى أخيه الحسين يستأذنه للقتال فقال الحسين عليه السلام يا أخي أنت صاحب لوائي فإذا مضيت تفروق عسكري فقال له العباس قد ضاق صدري وسئمت من الحياة وأريد أن أطلب ثاري من هؤلاء المنافقين فقال له الحسين إذا أطلب لهؤلاء الأطفال ماء برز العباس وكشف القوم عن المشرع وصل إلى النهر اغترف غرفاء أراد أن يشرب وإذا به يتذكر عطش الحسين فرم الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين ينهو وبعده لا كنت أن تكوني هذا حسين وارد الملوني وتشرفين بارد المغيني هلاش لا نشرب وخوي حسين عطشان <تصفيق> <هو> أسيك ناوي الحرام وطفال رضعام ثم ملأ القرب حملها على كتفه اليوم ركب جواده توجه نحو الخيام مسرعا يوصل الماء على عطاش أهل <البيت> <شترك> <سألها بالبيت khoaján> <تصفيق> فأخذوا عليه الطريق وتكاثروا عليه وأحاطوا به ينقل البعض أن في هذه المرة خرج الحسين مع أخيه العباس هذا نحو الميمن وهذا نحو الميسر فكان الحسين يقول أنا ابن محمد المصطفى فيجيبه العباس وأنا ابن علي المرتضة ليطمئن الواحد على الآخر فلما حمل العباس القربة بيمينه كما ناله لعين فضربه على يمينه فقطعها فنادى الحسين أنا ابن محمد المصطفى وكان العباس رغم قطع يمينه يقول وأنا ابن علي المرتوى حمل العباس القربة وسيفه بشماله وتوجه مسرعا نحو الخيام وهو يسمع نداء الحسين عن ابن محمد المصطفى فيجيبه العباس وان ابن علي المرتضى حتى كبنى له حكيم ابن الطفيل وضرب العباس على شماله فقطعه من الزن فوقع السيف من يده والعباس أخذ القربة بأسنانه فلما نظر عبد سعد إلى اتمام العباس في القربة قال ويحكم ارم القربة فرموا القربة فأريق ماءها وما زال العباس يسمع نداء الحسين أنا بن محمد المصطفى فيجيبه على رغم كثرة الجراح وأنا بن علي المرتض حتى كمنا لعين من وراء نخل آجركم الله فضرب العباس بعمود على رأسه فخر صريعا على رمضاي كربلا فكان الحسين يقول أنا ابن محمد المصطفى فلم يسمع جوابا كررها ثانية فلم يسمع جوابا لأن العباس قد ضعف عن القتال وإذا بالعباس يقول أخي حسين أدرك أخاه فأقبل الحسين إلى مصرع العباس رآه مرملا بجمائه السوم في عينه حمل رأسا وضعه في حجر وإذا بالعباس يقول يا هذا أقسم عليك بمن تعبد لا تقتلني حتى يأتي إلي ابن والدي أودعه ويودعني أشمه ويشمني وإذا بالحسين يقول أخي أبا الفضل أنا أخوك الحسين فرفع العباس رأسه من حجر أخيه ووضعه على التراب فأرجعه الحسين صنع ذلك ثلاثا وبذاب الحسين يقول أخي أبا لماذا تصنع هكذا فقال أخي حسين أنت الآن تضع رأسي في حجريك ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجر أراد أن يحمله إلى المخيم امتنع العباس حتى فاضت روحه الطائرة في حجر أخيه الحسين فوقف الحسين محني الضنر يكفكف دموعه بكمه وهو يقول الآن انكسر ضو <تصفيق> <تصفيق> الآن شمت رجع الحسين إلى المخيم استقبلت الحسين أخي حسين مالي أراك رجعت وحيدا أين ابن والدي أين أخي أبو الفضل العباس يقال أنه قال عظم الله لك الأجر وقيل ما كلمها وذاك توجه إلى خيمة العباس وأسقط عمودها فصاعت زينب أيها أخا ايوا عباس اردت ان تتوجل الى مصرع العباس مناهل حسين وخيل زينب الى اين انا رايح على عباس سجيع ود ورىك كيف لما بقي الحسين وحيدا فريدا نظر إلى خيام الأصحاب رآها خاليا ثم نظر إلى الخيام أهل البيت رآها خاليا فنادى بصوت حزين يا زيناء يا أم كلثوك يا رقي يا رباب عليكن من السلام هذا آخر الاجتماع واللقاء في الجنة فأحطنا بنات رسول الله هذه تقبله وهذه تشمه فنظر الحسين إلى زينب أخي زينب مالي لا أرى سكين قالت هي في الخيمة توجه الحسين إلى الخيمة رأى مولاتنا زينة متكئة على عبود الخيمة وضع واضعة رأسها بين ركبتها ويتبكي قال لها بني مما البكاء قالت أب أراك استسلمت للموت قال وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين فودعها وإذا بيها تقول أبا إن كان لابد لك من الخروج فاصنع بيك ما يصنع باليتاما فوضع يده المبارك على رأسها ومسح على رأسها خرج الحسين وقال عم زيخ اخته زينب كيف حال ولدي زين العابدين توجه إلى خيمته لما نظر زين العابدين إلى أبيه بادره وقال أب أين عمي العباش قال قتل أب أين أخي علي الأكبر قال قتل ومولانا يعلم بذلك ولكن يريد أن يقول شيئا للحسين فنظر إلى عمتي زينب عم زينب ناوليني عصاة وسيف قالت ما تصنع بهما قال أواما تسمعين واعية أبي الحسين أما العصى فأتوكأ عليها والسيف أذب به عن حرم رسول الله فصاح الحسين بأم كلثوم احبسيه فإنه بقية الله أجركم الله رجل الحسين وهو ينادي من ذا يقدم لي جوادي وأنا ابن محمد المصطفى من ذا يقدم لي جوادي وأنا ابن علي المرتضى من ذا يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهرى وكان إذا نادى بهذا النداء تارة يقبل علي الأكبر بالجواد وتارة أخرى يأتي أبا الفضل العباس ولكن في هذه الساعة أقبلت مولاتنا الزيناء متأطئة برأسها إلى الأرض أخي الزيناء بما تهاجي قالت أخيها رأيت قلبا أقسى من قلب أختك زين وهي تأتي بجواد المني إلى أخيها أخذا يمدئها ويصبرها ويوصيها بالعيال خيرا انا بعادي يا يا يا يا يا يا لبارك عيالك وروحيل سكنت لك اطفالك خويا والمات لو يرضي بدالك يا رضا بجلك يا رحنا تركنا توجه الحسين أخذ يقاتل القوم وصل إلى المشرع كشف القوم عن المشرع اغترف غرفة بيده وإذا باللعين يقول والله إن شرب الحسين قطرة ماء أفناكم عن آخركم فإذا باللعين يقول يا حسين أتلتذ بالماء وقد سبهتكت حريمك فألقى وتوجه إلى المخيم فعرف أنها مكيد فرجع يقاتل وهو يخاطب القوم ويعظهم ولكن ليس من جدوى من ذلك فأخذ يقاتل قتال الأبطال حتى قتل منهم مقتلة كثيرة وقال أحدهم والله ما رأيت رجلا مكثورا بأهل بيته اصبروا جأشا من هذا الرجل والله إن لم تحملوا عليه حملة رجل واحد لأفناكم عن بكرة أبيكم فحملوا على الحسين حملة رجل واحد هذا يرميه بالسهام وهذا بالرماح فخر الحسين على رمضاء كربلا بعد أن ضعف عن القجال وقف الحسين ساعة يستريح فرباه أبو الحتوب بحجر وقع على جبهة الحسين فخرد دمك الميزة فأخذ الحسين ولطخ رأسه ولحيته وقال هكذا والله ألقى جدي رسول ثم افترش الترابة ليستريح وإذا باللعين يرمي الإمام بسهم مثلث وقع على صدره لم يستطع الحسين أن يخرجه من الأمام فأخرجه من القفى وخرجت معه ثلث كبد فنزلت دمك وبقى الحسين على رمضاء كربلا ثلاث ساعات على الأرض في حر ذلك اليوم فلما نظر الشمر إلى ذلك قال والله إلى بدان نثخنه بالجراح ثم بقي الحسين ثلاث ساعات من النهار والقوم لا يدرون أحي هو أم ميد فقصده رجل من كندة فضربه على مفرق راسا فشق هامته فسال الدم من الحسين فقال له الحسين لا أكلت بيمينك ولا شرفت بها وحشرك الله مع القوم الظالمين ويقول أبو مخنف لما بقي الحسين ملطخاً بدمه ثلاث ساعات وهو يقول صبراً على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياف المستغيثين وإذا بعمر بن سعر يقول وي عجلوا عليه فابتدر إلي شبث بن ربعي وبيدي السيف فدنا منه ليحتز رأسه فرمقه الحسين بطرفه فرمى السيف من يديه وولى عاربا وهو ويحك يا ابن ساع تريد أن تكون بريئا من قتل الحسين وإرى قدمه وأكون أنا مطالب به فولى هاربا فاقبل إلي سنان بن أنس وقال فكلتك أمك لما رجعت قال والله لما فتح عينيه في وجهي فاشتبهتها عيني رسول الله فاستحييت أن أقتل شبيه رسول الله فتوجه آخر فلما رمق الحسين أولى مذعورا فقال له شمر لمرجع قال والله أني رأيت رأس رسول الله فأقبل شمر قال أنا إليه فتقدم شمر وقال يا حسين لا تحسبني مثل هؤلاء فوالله إني أقتلك ولو شبهت المصطفى أو علي المرتضى فأخذ السيف من يده وركب صدر الحسين فرمقه الحسين وقال له من أنت والله لقد ارتقيت مرتقا صعب قال ما قبله رسول الله فقال له أنا الشمر الضبابي فقال له الحسين أما تعرفني فقال بلى أنت الحسين وأبوك المرتضى وأمك الزمرى وجدك المصطفى وجدتك خديجة الكبرى فقال له الحسين ويحك إذا عرفتني فلم تقتلني قال أطلب بقتلك الجائزة من يزيد فقال له الحسين أيما أحب إليك شفاعة جدي أم جائزة يزيد فقال شمر دانق من جاعزة يزيد أحب إلي منك ومن شفاعة جدك وأبيك وإذا به يقول له إذا نسقني شرب تاما فإني وحق جدي عطشانا فقال له الشم يا ابن أبي ترام ألست تزعم أن أباك على الحوض يسقي من أحب اصبر قليلا حتى يسقيك أبوك والله لا أسقيك شربة ماء أبدا وإذا بالحسين يقول سألتك بالله إلا ما كشفت لثامعا وجنه فكثفا لثامعا وجنه فإذا بيابه أبرص أعور له بوز كبوز الكلب وإذا بالحسين يقول صدق جدي رسول الله فقال ذوي الشم وما قال جدك رسول الله قال سمعتم يقول ولدي حسين يقتلك رجل له بوز كبوز الكلب وشعر كشعر الخنزير فغضب شمر وقال يشبهني جدك رسول الله بالكلاب والله لأذبحنك من القفا جزاء لما شبهني جدك مولاي يا صاحب الزمان أجرك الله فأكب جسد الحسين على وجهه وجعل يحز أوداجه بالسيف وكلما قطع منه عضو الناد الحسين ومحمد وعلي باحتز الزعراءس وعلى علا قناه طويله فكبر العسكر ثلاثه تكبيرات وتزلزلت الارض واظلم الشرق والغرب واخذت الناس رجف واالصواعق وامطرت السماء دما عبيط ونادى مناد من السماء قتل والله الإمام ابن الإمام أخ الإمام أبو الأئم الحسين بن علي بن أبي طالب فأقبلت مولاتنا زين إلى زين العابدين وقال عم ارفع الخبا قليلا فلما نظر الى السماء قال عما زين <تصفيق> عظم الله لك الاجر لقد قتل ابي العسس اختي يا زينب لو شمت الافق تكاس فاعلمي يا يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا خر من فوق الفرا هو ثار من القتال لليل غلاش هو بدام من المشرق من غضب الله قبد فاعلم ينضب ابي على الصدر جلاس هو انا اشرب من تمي مع كل نفس واذا من جوزه نحرم من الذبح يا آل عكبني يا أخت على الترب وأضلعي رفس المصيب أنه يقال وإذا زين العباد للنهوض التمس فاعلمي أنه صديق بذبحي قد أحس عندها يا أخت قومي واقلعي عيش الأنس والبسي عيش الأساء والقلب ما عشاء ابتأس إنا لله وإنا إلي راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مولاي صاحب الزمى أنت المعزى في هذه الساعة أنت المصاب في هذا اليوم نعظم لك الأجر بجدك الحسين يا صاحب الزمن ونقسم عليك بدم الحسين وعطش الحسين وبحق هذه الساعة يا صاحب الزمن سل الله يفرج عنك ليفرج عننا اللهم بالحسين الوجيه وجده وأمي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريتي وبني عجل وليك بالفرج والظهور فاروج به عن المؤمنين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ للكفار واليهود والمنافقين اللهم يدعو لماء الدين سيما ولي أمر المسلمين اللهم شا كل مريم اللهم رد كل غريم فك كل أسير وسجين فاروج عنا وعني المؤمنين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه وتلوناه إلى سيد ومولاي صاحب العصر والزمن وإلى رواح المؤمنين والمؤمنات وموات الحاضرين والسامعين والمؤسسين والشهداء والصالحين وروح الامام الثواب الفاتحه مع الصلاه